لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه وما ريعا ولله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير